مَا كَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعَافًا ضَالِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَرَبِّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وساءت مصيرا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 يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم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 سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك الفتح يعني فتح البلاد التمكن وصيدرة على بلاد بعد أن كانت ممنوعة إنا فتحنا لك فتحا مبينا هنا قال المراد بفتح مكة وهو أقوال كثيرة لكن الأظهر منا أن المراد فتح مكة وفتحنا لك ما يعني هنا قالوا إخبار قبل الفتح قبل افتح الله مكة قال إنا فتحنا لك يعني أننا نفتح لك مكة نعم قال الله إنا فتحنا لك يعني أن سنفتح لك فتح مبينا لكن عبر عنه في الماضي لأن الله سبحانه وتعالى ما كان منه سيقع لا محاله كأنه قد وقع يعني إنه واحد منه مثل له قد وقع وهذا عادة الله في كثير من الأشياء بيخبر بعض الأشياء بصيغة الماضي مع أنها إيش ما قد حصلت لأنها أكيد ستحصل يعني ليفيد هذا المعنى فقال إِنَّا فتحنا لك فَتْحًا مُبِينًا يعني فتح واضح وقلنا لكم فص... كان فتح مكة فتح واضح لأنه يعني انتصار كبير ولا بها أي خ... يعني قل الخسائر إنا فتحنا لك فتحا مبينة قال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و... ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا يعني الله يفتح لك لأجل تحصل هذه الأشياء ليحصل لك مجموعة أمور ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني ليونج ليتم لك يعني الفوز في, في الآخرة يعني قال وقال ذاك الزمج شري قال ليتم لك الفوز لا يتمل有ve ليتم لك الفوز بالجنة ولا يعني بالدنيا والآخرة فتح الله قال إنا فتحنا لك فتحنا لك ليغفر الله لك, ما, تقد... ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يعني هذا فوز في الاخره و... ويتم نعمته عليك ويهديك صراطه مستقيما وينصرك الله نصرا عظيما هذا النصر ينصرك الله نصرا عظيما هذا في ايش في الدنيا اسكانه قال جل... فتح الله لك تحصل هذه الامور اولا باجي له ايش يعني بمغفره الذنوب ويعني مجموع هذه الاشياء بتتحصل بالفتح اما يعني يعني صح ان الله بيغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر لكن يجمع الى هذا قال يعني كانه لتجمع بين الفوض بالدائ في الدنيا والاخره يعني لتنتصر في الدنيا وفي الاخره فالله فتح لي يجمع هذا الأشياء الا, الله التعليل إلا سهل التعليل لكن كيف للتعليل ما قلنا يعني لا تقولنا فتحنا لك ليغفر لي الله لك ولا يغفر لك الله الله ذي بيستحله ما فتح لي ليغفر لي الله لكن فتح لجل يجتمع لهم على المغفرة النصر فانه قال هكذا ليجتمع لك الدنيا مع الدين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخره ويتم منعمته عليك ويهديك صراطة مستقيمة وينصرك الله يعني لهذه الأشياء الأربعة لتجتمع هذه الأشياء الأربعة فانه قال انه فتحنا لك مبينا ليجتمع لك هذه كلها يعني, ما يعني صح كان بعضها حاصل قبل لكن على الفتح خلاها تجتمع هذه الأشياء كلها بгина ما معناه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر عند ائمتنا قال إن عن الكبائر والصغائر بيها هي مكفره فقال يعني الله يعني معصوم ما عصى من كبائر الله تقدم وما تاخر قال يعني هنا المراد يغفر يعني قال ما تقدم وما تاخر يعني كل كل ما يعني كل ذنب لرسول الله لكن الرسول ما كان بيذنب ما كان بيقع المعاطي كبيرة قالوا في حملها قال امام بن حسين بن القاسم قال على لأيش يعني النسيان احيان قد ينسى شيء ينسى شيء او يعني يظن حاجة يعني يخطي فيها فهذه الخطايا التي قد يقع فيها الانبياء انه ينسى حاجة ما يتذكرها ما هي يعني لا تم لكن كأن يعني حتى هذا يعني ايه مغفرة بقت ايش تغفر للنبي يعني فالنبي مغفور له كل شيء ما عليه أي يعني ايش ما أي ذنب ربما بيقولوا ما تقدم وما تاخر ربما بيقولوا يعني اما تجي عبارة تفيد كل الكل ولو ما اجت اه, آه, آه, آه بعضهم بيقول ما تقدم من قبل الفتح وما تاخر من بعد الفتح وبعضهم يعني عدة تاويلات الممكن أن المعنى أنه يقفر لك الأشي ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيمة الله؟ <تصفيق> لا لا لا لا لا سهل هو حتى بينه يعني ما يعني باب يقبها أهلية إذا بها المعصيها لله ما بيقبها أهلية, الله ما أهلية لكن نحن بنقول حتى ما بشي يعني <تصفيق> هل تحصم أهلية أهلية؟ أهلية يقبلوا الناس منه يمكن هي بنقولها يعني لا ما بيغفر لا ولا يغفر لا يعني ما بشي سهل ولا ما يعني ما به مانع له انه يغفر له يعني ما له هذه الاشياء الصغيره يغفرها لو كبر ما نعمله شو نصدق احنا اذا المؤمنين باقي المؤمنين الله بيغفر لهم الصغائر ما اجتنا الكبائر لكن قال لك غفر الله لك مطلقا يعني ان ما كبائر ما فيها لا, لا ما بشي ما مشكله الحين يعني يقول هذا الامر يعني ان الله يعني هالبلبل نحمنا ما يقول يقفرها ويفسرها بالصغائر يعني المركبات ما بشي الباقي باقل بشر ابصغائر تغفر اذا اجريت الكبائر فقال وينصرك الله نصرا عزيزا يعني هذا الفتح وينصرها نصر يعني يعني يحمي ويزيدها قوه معاه قال نصرا عزيزا يقولون نصر يعني ما فيه أي ما فيه خسائر ولا فيه مهانة ولا فيه أي يعني حين يقول عزيز فالنصر بأنه عزيز يعني فيه يعني أيش كأنه ما فيه أي ضعف نصر ما فيه أي مهانة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قالوا هذا الكلام بعد خيبر ما هي بعد خيبر بعد في الحديبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله عزيز يعني ما فيه ما لكم ما فيه مهانه ولا انتم مضطرين الى شيء ولا في هذا هذا المعركه بات تنتصروا ونصر ايش ما فيه اي مهانه لكم ولا في اي يعني ما مضطرون الى شيء فيه مهانه لكم مثلا حتى تنتصروا نصر عزيز ولا يعني لا في اي ذله قالوا معناها كذا ما يصير في اي ذله بل يرفعوا رؤوسهم وايش وجه ما لا يوجد ذلة فيه النصر هذا قال هو الذي قلنا الرسول صلى الله عليه وعلى أيام الحديبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله كان يجمع الناس وقال يذهبوا يعني في أهل المدينة دعا للخروج إلى مكة يقصد بيث الله الحرام ودعا الناس يخرجوا معه حتى القرى المجاورة للمدينة وخرج بمجموعات كبيره قال حتى اج لا تتعرض له قريش هيجمه ناس كثير وخرجوا الى ان قربوا من اج اكثروا من مكه فارسل رسول اراد ان يعني يرسل ارسل الرسول الى مكه يخبرهم بانه ما اتى الا لله لغضن البيت ما في قتال ولا لا ما اراد قتال في البدايه قال جاء قد قال وعمر قال عمر ها انا عليا يعني أنا خائف إذا, إذا ذهبت إليهم من القتل لأنهم قوم يعني ما فيهم إيش يعني يعني قوم جهلها أو لكن قال اختار عثمان لأن عثمان قال له محن الناس أنصار في إيش ومحن الناس ينصروا في مكة فأرسل الرسول صلى الله عليه وعلى عثمان إليهم يقول لهم ما جاء هم حبسوه يعني, يعني أخروا عثمان قالوا هلا ما يدخل ما بلا ذاك الطوف اول قال لما هو طايح فمسكوه يعني حبسوه يعني فتره اخره عندما تاخر حصل ارجاف عند يا ايش اخبار واشاعات انه قد قتل ان قد قتلو وصل هذا وصلت هذه الاخبار وتاخر عوده الى الى رسول الله غضب وذا الناس قال لن نبرح حتى نجد القبر ما احنا يعني راجعين بعد ما قاتلوا ما إذا فعلوا هذا الأمر اذا اذا فعلوا عثمان اي الناس وجمعوا اجتمعوا بايعوا في هذا هذا الحديبه فقال قال فيها يعني او بعدها اننا فتحنا لك يعني ضمن لهم الله الفتح بعد هذا هذا الايش الامر قال هو الذي انزل انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم قالوا بالنسبة لهذا الفتح لأنه بعد يعني بعد ما يعني خبر الإشاعة أمر يعني طلب اجتمع الناس وبايعوه يقولوا تحت شجرة هنا في يقولوا بيعت الرضوان لكن حتى إلى أن أرسلت إليه مكة في أرسلوا رسول من مكة وثبت إنه ما إيش يعني قال يشتيقات لهم أرسلوا رسول طلب للصلح خم رجع, رجع, رجع, رجع الى الصلح هنا بعض الصلح جاءوا يعني قد غضب من, من بنوية الصلح جاء اتفاق وفي عدة نقاط وكانت في صالح كلها برجعنا نذكرها فيما بعد قال في رجع انزعج جدا من هذا الشروط وقال ليش رأى فيها, ان فيها ظلم للمسلمين مع ان كلها في الواقع كانت فيها مثل حتى المسلمين وإن كانت في الظاهر قد يغضب الإنسان منها لكن في الواقع كانت في صارح المسلمين كلها فقال الجاء بعدها أنزل الله استكينة عليهم والطمأنينة حتى هدعوا هو الذي أنزل استكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض يعني الله المتحكم في كل شيء فيستطيع أنه يغير فيها حتى أن الناس يتصرف في الأمور فأنزل استكينة عليهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما جنود السماوات العرض يعني كل الأذيب السماوات والأرض هم جنود له والله جوا المقصود أنه المساق مكين فيها يشتنهم يعني قادر ما بهم معنى علم حتى أهم بهذا الأمر باي جي لهم اطمئنان يطمئنوا جي سكينة واطمئنان لأن حين يعرفوا أنهم مع الله والله المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء وكل شيء تبأه فبايح سلم شيء من شيء اطمئنان ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها يعني كأن الله ايضا ايضا ايضا امرهم بالقتال وفتح عليهم و قال لي يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وكلف بالتكاليف التي المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار وقد فسرناها جنات يعني قلنا يعني ايش يعني اماكن مليئه بالاشجار خضراء حتى تغطي الارض والانهار تجري من تحت هذه الاشجار ويكفر عنهم سيئاتهم هذول الاش من يعني امتثل الله وكعثر أما في <تصفيق> ابو خالدين اه جنات قال خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ولا حتى سيئاتهم التي قد عصوها وقد منها قال اقطيها ولا سيئاتهم الصغير قال ما ايش معه بشي يعني حتى هذا فيما عد بقي عليهم اي شيء ينقصهم حتى قلنا ذي قال ايش من الله معه بشي ينقص عليهم حياتهم بالجنة وشال الله مجدين يرز ها يريد تعليل تعليل كان فيها ان يعني كلفا باجهاد ولا بقتال هو مبلغ مفهوم ما ينفهم من قولنا فتحنا لك يعني بنفتح وقاتله يعني وش اللي المؤمنين المؤمنات جنان تجري من تحتها الانهار وقال خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما عندما يدخل الإنسان الجنة قال هذا فوز عظيما كان ذلك عند الله فوزا عظيما وذا قدوا عند الله فمعد بعد هاي فوز عظيم والله ذي بصفة العظمة والله ذي يقادر على كل شيء فمعد أحسن منه ويعذب المنافقين والمنافقات يعني هذه بايش هذه ما, ما ينقادوا الأوامر مثل قال حين خرجوا في الحديبية خرج معه ناس من المؤمنين وبعضهم المنافقين تخلفوا ففي خروجهم لنصرة الدين وخروجهم مع رسول الله وانتثالهم لأوامر الله قال يدخل المؤمنين الآشة الجنة والكافرين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله يظن نسوا هنا قلنا عندما طلب الناس الخروج معه في الحديبية يعني إلى مكة بهناس تعذروا المنافقين يعني يقولون ما لو نخرج با ما فيها كلام با نخرج صلاة أهل مكة هذي كان جايوا يقاتلونا وقد قتلوه من نام دريتهم بعد ذلك نرحل صلاة معنا ما فيه أكيد با يبتلونا فترك هو الخروج مع رسول الله وتعذر وقالوها معناه اشغال واموالنا واشغلتنا اموالنا وأهلنا موسى بنخليها وحدها وما معناه بنحميها ترك الخروج مع رسول الله فهنا اذا بالخروج مع هذاك انه قال يدخل المؤمنين والمؤمنات ربما الخروج في الحديبيه خرجوا قال والتكليف المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله بالنسو هذه بيظنوا ان الله ما هو واقف معهم الله باخذلهم ما هذا بيظنوا ان الله ما هو واقف انه باخذلهم الكفار بايبيدهم يعني ها يعني ورمشريكين ايضا الذي يعني ممكن ممكن ممكن ما العادي لما نبي ما قدروا ما قدروا دخلوا في الدين نهائيا ويعذب المنافقين والمنافقات هذا الذي تخلفوا ورمشريكين والمشريكات يقول ان الله ما هناثوا النبي عليهم ويمكن كذا ورمشريكين ومشريكات الظانين بالله المنافقين بيظنون ان النصر باجول الاش لا للمجركين ولا للكفار وكذلك المجركين كذلك يظنوا ان ان النصر بايكون حليفهم وإن, وان الله سيخ هؤلاء المؤمنين وهذا ظن سو يعني هيك يقفونات مع الله ويرجع يشن الله يتركهم ويخليهم قال اظننا بالله ظن سو عليهم دائره السوء قال لهم رجعت عليهم دائره السوء يعني باجي عليهم الهلكه والدمار والاجل والهزيمه عليهم يعني على المشركين وعلى المنافقين قال السوء ما قال السوء بيقول السوء كذا اذا اضاف بحاله معنى مقارب قبل مع النبي بيقول ظن لتفيد لانها اذا فتحها فلنا بتفيد انها صفه للايش للمضاف اليها يعني كانه قال ظن سيء قال شنو قلنا السوء تفيد فيك انها صفه يعني ان السيء هو الظن نفسه لا لو قال فنه سو يعني انهم يظنون انه بيحصل سو لكن ظننا السوء يعني ظننا سيء قال وغضب غار عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعدل لهم جهنم وساءت مصيره قال على غضب الله بيجهز لهم جهنم وهذا يعني الوعيد وعيد شديد وساءت مصيره ما اسوا ايش مكان يستقر الانسان ويصير اليه ولله جنود السماء واتي والارض وكان الله عزيزا حكيما الله المتمكن والمتحكم في كل شيء كله يعني لا يستطيع ان يغير مجريات الأمور وهو المتحكم في هذا كان في طمئن للمؤمنين ويعرفوا بهذ الامر ويطمنوا انه له لكن الذي ما فيهم ايمان ما امره ليش ما بيقتنعوا لانه ما بيؤمنوا بهذه الاشياء ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيمة عزيز ما يحتاج احد ولا يغلبها احد حكيما ما يمكن مع عزته وقوته انه إن يظلم ولا انه يعني ابي شيء مخالف للحكمه ولا شيء تصرف خاطئ كل تصرفاته بيجي اج يعني فيها عدل وفيها ايش حكمه ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ارسلناك يا محمد شاهدا تشهد على هذه الأمة يعني كلما يقول الأنبياء بجمع شهداء على الناس يعني برجع يشهدوا أمام الله أم استجابوا أو مستجابوا هذا شاهدا وبعضهم بيقولوا الأشياء والقائمين مقامهم العلماء برجع يشهدوا على الناس يقولوا تكونوا شهداء على الناس كل أمة كل ناس برجع يجي من كان آشي يعني بيعرفهم شرع الله ولا بيرضوا آشي ويشهد إما عليهم بما متابعه ولا يشهد عليهم بأنهم يعني أعرضوا وما اتبعوا ما عنزل الله أو ما جاء به الله قال أرتلناك شاهدا يعني ذي بيشهد على الناس في المحشر ومبشرا لآجل من اتبعك وللمؤمنين مبشرا لهم بالآجل بالجنة ونذيرا يعني محذر محذر لمن, لمن عصى الله بالنار لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره قال ارسلناك انت لتؤمنوا يعني إيه انتم ايها الناس لتؤمنوا ارسلنا النبيات لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله ورسوله ارسلناها ارسلها الله شاهد ويمبشر ونذر ليؤمنوا بالله قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوذكره وتسبعه بكرة واصيلة اذا ارسالها الله ليؤمنوا لي بالله ورسوله يصدقوا بالله اورسوله وتعزروا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره, وتعزره بعد بيقول يعني الظاهر انه يعني تؤمن بالله وتؤمن برسوله وتعزروه يعني تعزر الله التعذير هنا معناته التعظيم التعظيم والاحترام ولا الاحترام لله والتعظيم لله قال وتعزروه وتوجروه كذلك لا التعذير اكثر النصرة التعذير ربما ايه النصرة يعني هنا بيقولوا معنى يعني كانه منع افله افله ما فيه معنى المنع معنى التعديد فلذا بيقولوا عذرنا الانسان يعني يحتمل انه منعه يعني منعه انت احد ان يعتدي عليه وهذا حين يقولوا عذر رسول الله والله عذر الله و اما التعذير ايش واحيانا يقولوا التعذير للمجرم ايضا يقولوا تعذير تعذير له يعني يمنعه, يمنعه من الايل من معاوده المعصيه هذا التعذير للجانب التعذير بيقال يعني يأتي أحياناً بمعنى الحماية له أصرم فيه معنى المنع لكن إما يأتي منع لهذا الشخص يعني منع إن أحد يصيبه بسوء وهذا هو المطلوب بالنسبة للرسول وبالنسبة لله يعني دينه واللا تعذير بالنسبة للشخص الجانب يعني أنه يمنعه من الاتكاب المحظول لان المقصود بتعذيرنا إن الليجلي انك لا يفعل ولا المحظور لا يعيده ولا غيره فهنا معناها يمنع وقال تعذر يعني تمنع الله او تعذر الله ما يعني تنصره والنصر لله والمنع له يعني هو دينه بس ما الله ما له حاجه ورا يمكن يتخيل هذا المعنى ما بلا معناه تعذره يعني تح ايش تحمدينه دينه وتوجره يعني يعظمه قال ورجع قال تسبحوه بعدها <تنوع عن ضرق> قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقره وتسبحه حين قال بعدها و قال يعني الله هذي يسبحه لا قال ما يبدأ كلام شوع قال ثلاثة زمى الشهرية قال ما يعني بعيد انه ينوع واحد يقول لانه في الواقع ما يعني ما يعني ما استيد اتعرفنا انه ذاهنا و ذاهنا مبلحنا يكون لنا فلاحسن لجلاله وبتحكم الكلام دي واحد اه يعني تعود الضمير على واحد اذا تعذر الله وتوجل الله وتسبح الله لو قلنا تعذره يعني في البدايه بيقول الواحد ليش ما نقول نعذره تعذره يعني النبي وتوجره النبي برجع نقول وتسبحه ما بيصير يسبح النبي والتسبيح اذا لجاءوا منو بالله ورسوله اننا ارسلناك رسولا يعني اخترناك اليه ربما ما اتي إياه إتفاق للناس يعني أرسلناك إليهم لي تؤمنوا بدل ما يقول ليؤمنوا بدل ما يقول ليؤمنوا أرسلناك ليؤمنوا في الواقع ما أرسلناك ليؤمنوا فرجاء تفضي إليهم يعني فإنهم كلام عندهم ف stadк لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذره وتوقيره وتسبحه بقنا في التسبح هنا معناها تسبحه بيقولوا التسبح والتنزه التسبح والتنزه نحن نزه اللہ عن أي شيء لا يليق به هذا التسبح حتى حين نقول... حين نقول سبحان الله الله ذا الحين ما بلا بن... يعني بن... بالتسبيح ولا التسبيح في الواقع التنزيه ما لا ما التسبيح, التسبيح انك الله الا اذا قصدك التنزيه الله من كل ما لا يليق به يعني تنزه الله من الظلم تنزه الله من اهمنا بالم او من مشابهه الاش من مشابهه المخلوقين هذا هو التسبيح يعني لانه بيقول اذبي اذبي شبح الله بخلقه ما ما ايش ما نجد الله بل بل اي في قدر الله كعلم من مخلوقين وذين سب الى الاش المعافي اذين سب الى النبي في على الاشياء ولا النبي يجبر الناس على لا ولا النبي يطلب ايضا ما نجد الله اذا المفروض قال لي قال وتسبحوه يعني ايش انكم تنزهوه من كل ملالك تنزهوه حتى قال عبد الامن تنزهوه من مشابهه المخلوقين وتنزهوه من الضل في كل وقت الانسان يعني واصل تمام هذا التنزيه واصل يعني كانه قال حتى بكرة واصيله اراد به الشمول الوقت يعني يقول اول يعني في اول الليل واخر او النهار واخر بكره هو اول النهار وأصيله وآخر النهار بعض يقولون يعني أحيانا يستعمل هذا الأسلوب يشتيه كل بلد. كل وقت يقولون أنتم الله وتعظمه وتنزه عن كل ما لا يليك بك فهذا فائدة إرسال النبي وتسبحه بكرة وأصيلة قلنا أصيلة يعني آخر النهار يعني بعد العاصمة وبكرة يعني السباح الباكر وربما أنها استعملهم هنا وأراد كل الأوقات ما سبرة جائزية لماذا لم يسبح راسلا lớ grand لماذا تسبح عنده الله تعالش ؟ معنا التسبح في الاغرء أكذا التسبح في الله هو التنزيح لماذا أkryلت الذي ب relaxation أش게 المائن عنه من النزوف عندفس بكرة المصيرة أنا أحذز و ما لم يأتي في كل أن المرادي ح немножفقêm هو الشمير فيدي قم بشكل적으로 عندما يصبح يتنزيح لله لكن أعتقد أنه نزهоль tap لكند لديه معنا بها faz quarto لا جاعله ان كن في كل في كل كلامك وفي ان قد يتكلم واحد ويرجع لا يجي الاعتكاس في وقت كذا ويجي يقول وافر نزل من علي من جبهات المخلوقين ومنزله من الظلم ونحو قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله انما يبايعون الله هنا دي لكم ارجع بعدها في هذا في الحديبيه بايعوا بعضهم يقولوا على أنهم لا يفروا بعضهم يقولوا علىCallهم على الموت من ما يموتوا يعني هه الثالثم ماتوا وعنهم يأخذهم اهمام خلفين فقال هؤلاء الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الشيء يبين لهم أن عظمة النبي صلى الله عليه وعلى الله أذي يبايعفه، يبايع الله يعني أذي ينصره، ينصر بينصر الله يعني إن في طيعة الله بعجه قال إنما يبايعون الله يد الله إنما يبايعون الله إذن عندما يبايعوه النصرة وكذا بينصر الله لكن الله ما هو أيش الله طبعا غير محتاج إلى نصرتهم مبلغ قال إذن هو مبلغ شيء من ابتلاة والامتحان والتكلف والله فالواقع الله ما أحتاج أحد ينصره ولا أحتاج ينصره إذا أراد أن يفعل يعني ما أحتاج لا أحد قال يد الله فوق أيدهم يعني الله أقوى منهم يبايع الله والله يد فوق ايديه هذا تفسير الامام ابو الفتح الديلامي فسرها بهذا الشيء يد الله فوق ايديه وبعضهم بيقول فسره يعني انه يقول إن يبايعونك. يبايع يبايعونك ان الله والرسول كان حينما يبايعون كان يحط يد فوق يدين فقال هاي يد الله يعني كان الرسول يد الله بيقول وش تاخذها انه يصور قالوا انه في تخيل وبيان ان إن هذا مبايع الله حتى يد الله كان يقول لكن المعنى الأول أوضح أي أن يد الله فوق أيديهم فمن نكث فمن نكث هذه البيعة وتراجع فإنما ينكث على نفسه ما هو ظهر ولا هو ظهر ربي ولا هو للنبي إنما يظهر نفسه يبايع أن يحلف يقسم البايع هي الكثم الكثم بالأجل إنما بالنصرح هنا لا لا ما البايع يعني يحلف يحلف انه, إنه ما يتخلف لا ماي البايع قالوا معناها يحلف لله انه يحلف انه ما يتخلف يحلف انه يضمنه انه يضمنه اي مع راسه معناها كذا معنى البايع في الواقع مهله اليمين بعض يسمي البايع لا يمين يمين أنهم باقي يقوموا أش أنهم باقي ينصروا يستعملوا ما في هذا الأشياء عندما يقسموا بالنصرة ولا يقسموا بال... بالوقوف مع عشاص ولا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يدب الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكثوا على نفسه هذه يتخلف عما بايع الله يقول يحلف أنه باقي ويقوم مع الرسول ورجع يخلف ينكث يعني يتخلف عارف ان ما ينكث على نفسه يعني بيضر نفسه فقط انكث ان على نفسه يعني ضر معناها يعني يعني ضمنها مع الضرك فالنكث على نفسه يقول اذا اذا على نفسه فالنكث في الواقع يعني الرجوع عليه يعني يقول يتراجع عن هذا العهد وعن هذا اليمين فالرجوع عليه وش يعني الرجوع عليه يعني ضرر عليه بايعه على القتال على القتال معه ولا لا ولا يفر وقال هو بيتراجع على نفسه يعني يفرجو عليه يعني الضرر ما هو على, ما على رسول الله ولا على ربي الرجوع التراجع, إيه إيه التراجع عندما يتراجع ومن اوفى بمعاهد عليه اذا فان على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما والذي يذم بما عاهد عليه الله يعني اللي حلف ان يحلف النبي ويذم بهذا فسنؤتيه قال اجرا عظيما هنا قال حتى ابهم اجر اجر ما حدده يعني ما جهده الانسان كان ايش ما جهده يعني كان يحبه ما حدد وش الاجر فالاجر ايضا قال عظيم وقلنا لكم عندما هذه الاوصاف تكون من عند الله والله هذه قادر على كل شيء يعني انه أن الشيء يعني ما له اجل ما له استخدم السين بدل الصاد يعني <فتنبته> يعني <تصفيق> يعني ان الاجر قريب حصوله يعني والله انه مضمون اه والحرب لما في الجنه يمكن قال قال نعم فسنوت هي اجران سيقول لك المخلفون من العرب انا رجعنا يتكلم عن الاذيث تركوا هذيل الذين لم يخرجوا مع رسول الله عندما خرج قال ايش للعمره الى العمره فاكيد الله ايش بده الله والله بده له ما دخلش دسه جاء بده هو قاصد البيت الحرام حينما قال الناس يخرجوا معه قالوا انه كأنه يخايف يقوموا مع أهل مكة وليسوا شيء في الناس مكة ذات قلنا به ناس قالوا ما أبلا بايره وإيش يقتلهم يقعد ها قال لاحظت الحين فعد بعد, بعد البيعة هذا وبعد ما البيعة هذه بعد ما خرجوا صح معنى خرجوا وزد إجاجات إشاعة ورجع بايعوا الرسول ها ورجع بيقول الله اذي بيرجع قال بيرجع يقولوا لك يعني دي يعني كأنهم تخلفوا ولا اجى ما ما اعتذروا عند رسول الله نايا قال كما يعني بيرجع يقولوا لك بعد حين رجع حين قام يعني عند تعود من الحديبيه يعني من هذا الصلح قال سيقولوا لك المخلفون من العرب شغل اسنام اموالنا واهلنا فاستغفر الله اذا قال بيرجع يقولوا لك هذا الامر اذا هذا بيخبرنا ما قد حصل. عادل بأيش؟ بعد الحديبية فيما في الطريق ولا في الحديبية كما سيقول لك المخلفون من العرب شغلتنا أموالنا وأهلنا أموالنا وأهلنا شغلتنا ما أمكننا إيش نحن نخرج كيف شغلتنا يعني مشغولين فا كيف ننتبه لها ما زبر نخرج ولا يحدب بها لها الأموال والأهل يعني ما أمكن إحنا نخرج ونخليها بدون إيش ناس يإحموها هذا هو في الواقع ما أصد ما أوضي هذه شغلهم ولا فقال شغرتنا امورنا ظهرنا فاستغفر لنا احنا حضرنا فاستغفر وهذا ايضا يفيد ان قد إنه بعد ما حصلت بعد ما حصل الخروج فإذا بيقول استغفر لنا يعني إن قد إن قد, إن قد تخلف و قد وقع التخلف تخلفوا على وين عن خروج مع رسول الله عندما خرج الى مكه وجمع الناس لا ما بده امور خرج جمع الناس جمع ناس كثير قال 1000 1500 شخص يقول لهم أهل يتعرضون مضايقهم من أهل مكة حين يرون مكثرة ويقول لهم هم لا يجي ولا هذا في الحديبي ها نعم إذا فالواقع الحديبي بلا مسألة أنه خرج إلى لاسل البيت الحرام هم تعرضوا له يعني منعه ويقول حصل سلح في مكان سماء الحديبي وحصلت هذه الأشياء ويقول لهم بعدها هذه ما أرضو يخرجوا مع رسول الله نح استنفرهم و... قبل قبل يخرج إلى الحديبية، طالب الناس يخرجوه طالبهم يخرجوه وحاول حتى في القراءة جاورها لأجل المدينة و الناس قال هذا الناس ترجع هذا ما أخرى يوم علىك قال برجع يقولوا سيقولوا لك المخلفون من الأعرابي شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا هذا الله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم هذا يتكلمون بألسنتهم والله في الواقع ما المانأ لهمه أيضا هذا اهل انهم الالم وموالم المانع لهم المخاف ولا ما أبلا هم قالوا ما اذا خرجنا بلا باسلونا انفش عليهم الله وقالوا كذا في موسم قالوا لا نخرج كيف نخرج سلام مكه وقد جاء رسول الله ما بلا باسلونا فشكل اخر ما كانوا يناقضون وراء المتقلبون لا يعني كان نفس صلى الله عليه واله خلف يعني تركهم قالوا ان الرسول صلى الله عليه واله ما عاد حكم ولا قال الناس وذا عن ناس وذي ذا هذه هذه ايش تخلف ويعني يعني غيب ما قالها الرسول شيء الرسول وهذ خلفهم يعني قالوا عد فيها بيقولوا كذا يعني بيقولوا نفسه خلفه بتفيد ان الرسول ما تابعهم ولا قال لهم شيء يعني تركهم نستفيدها وقال لهم خلفهم يعني الرسول خلفهم يعني في الله الفقاد يقول ان دي ما أدرسوا الذي خلفهم؟ قال لا إن رسول الحمى إذا لا حكم ولا تابع فيهم ولا حال فيهم خلفهم. قال سيقول لك المخلفون من العرابي شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يعني ما هو صدق هذا منعهم من الخروج المانعهم هو الخاص على أنفسهم وظنهم أن المسلمين باينتهوا يعني ما به ثوق بالله ولا برسوله قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعه يعني, يعني نبهم ان الله هو القادر والمتحكم وذي بأي شباي هذه ما هو ممكن يمنع منها أحد إذا أراد شيئا من يملك لكم من الله شيئا إذا أراد إن أراد بكم ضرا يعني لو أراد الله بكم ضرا من هذا يعملون لا يشتيننا الأمور فيها في الواقع هي الله إذا يعني نمحين خرجوا ذلهم فيها ان الله وفي حمايه الله وانتم الان عصيتم وخالفتم في لو اراد الله ان يعاقبكم من عبا يحميكم ما حد عامركم ولو اراد الله ان لو خرجت واراد الله ان ينفعكم ويحميكم ما حد حظار لكم يعني لا يعني انت يدروا ان زي ادراء الله هو اللي بيتحكم بكل شيء كل قال يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم برا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا يعني ما هو صدق عنكم على ما قلتو بل كان الله عليم بايش خبير عارف وداري ايش بعملكم هذا انه ما هو مثالة شغل من الاموال والاهل وانه ما هو ايش سيء فلذا قال بل كان الله بما تعملون خبيرا قال بل ظننتم اللي ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا عندكم انهم اذا خرجوا المؤمنين انهم ما عدهم راجع منهم احد ما, ما عدهم راجع لانهم باستأصلهم ورجع قلتوه هم احنا بقى نجلس ما عنيش يستأطلونه كيف انه يعني لوهم مؤمنين صدق ما قالوا هذا الاتقاد ما قالوا هذا الكلام برضا انتم اللي ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم يعني لن الى اهلهم لذي يجعوا ابدا وزينا ذلك في قلوبكم وتحتوا بهذا الشيء حتى رتاحوا انهم معهم قدهم ما خرجوا معهم قد بيروا انهم معهم قد يعني فيهم حذق وقد فيهم دهاء انهم خلصوا نفوسهم ما ورطوها في يعني ما ما يعني ما ما جاي انضموا الى دوله ذيك بينته تماما ويسحب هذا الشيء في الواقع ما هو صدق قلنا لكم يعني فعلتوا هذا الفعل وانتم كنتن به وعلى بالعكس كانكم مرتاحين به حي قال وزين ذلك في في قلوبهم يعني ما هو صدق يقول استغفر لنا ما بلا كان معناه شغله وكذا حين قلوا يعني كأنهم متحسنين ومجامعهم أعذار بل أنتم رغبتم في القعود وعندكم أن لكم هذا الأمر وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء ظننتم ظن السوء الظن السيء يعني الظن قل لا الله بايش إن الله لن ينصرهم وأن الله لن يكون معهم وكنتم قوما بورا وكنتم قوما هالكين بور قالوا جم بائد قال مثل العوض جمع عايد يستعمل فعل جمع فاعل العوض جمع عايد وبور جمع بائر يعني هالك كنت مقومن يعني هالك, هالك, هالك, هالك ومن لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا للكافرين سعيرا قالوا الذي ما يؤمن يعني هذا هذا تصرفا من من نتيجه, من عد نتيجة عدم ايمان ما في ايمان حقيقي بالله ورسوله والذي لا يؤمن بالله ورسوله او من لم يؤمن بالله ورسوله فان اعتدنا له سعيرا كذا لكن اعبر بقوله فان اعتدنا الكافر والمراد بالكافر يعني هذا الشيء دواله ان بالله ورسوله فان اعتدنا له سعيرة. عبر الله عنه بقول بدل ما يقول اعتدنا له اعتدنا للكافر يجلي بين لنا انه يعتبر اي أنه كافر وان اي كافر هكذا وان يعني كانه هكذا ايش القاعده أنه الكافر بيكون أعتدنا له سعيرا فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا يعني كأنه قال فإنا فإن أعتدنا له سعيرا لأنه من الكافرين ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحمة قال الله المتصرف في السماوات السماوات والأرض المالك لها ولماذا بينها هذا المتصرف يعني, يعني يفعل ما أردت يغفر لمن يشاء يغفر الذي بده هذه بد الله يغفر له ما ويعذب من يشاء وهذه بده الله يعذبه لكن ال... الله الله يشاء له, له. لا في اماكن ثانيه من الذي باي... الله... من الله من خلاص قال الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يعني لو بده يغفر لفرعون سهل ولو بده يعذب النبي سهل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كنا ما وما هو يعني ما هو بعيد من الله سهل بايد جايد الله ينفع هالكلام قلنا لا لا ظلم وقبيح نجي اعذب سيد الحرب زي اعذب النبي محمد ويدخر اي فرعون اذا خرجها الجنه بتظل وهذا لا يجوز فقال له والله ما في شيء عندك افعاله يفعل وش ما بده قالوا يعذب ميه شيء يغفر له ميه شيء قلنا في الواقع صح ان الله يغفر لميه شيء لكن تخبلنا من هذا الشيء ان شاء الله, من من هذه الله يغفر قال من هذا بيغفر له ما بلا انا بيقول لك في الواقع هذا هو الامر له يغفر لميه شيء على ما حد ما أحد يجبر على شيء ولا أحد هو على إرادته والله قد خبّر لنا بإرادته قال لبقى آيه إنها بقى يكون ليش لذيته فالدحين قال آيه وإني لغفّر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ما قالوا من هذا بيغفل الله؟ قال إني لغفّر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هذا بيغفل الله إذن هو بيغفل لديه ما أصدق؟ وقلت من هذه الأشياء أن يغفل الله لا، سهل، لكن تخبرنا من هذه الأشياء ما تخبرنا من الأشياء؟ لكن هنا ما تخبرنا من الأشياء أن يغفر له حلس، هذا الحن يقول يغفر لمن الأشياء، تمامًا، هذه الأشياء مطلقة لكن قد قال الله أنه يغفر الذي يتوب هذا معنى أنه لا يتوب ما هو معنى هكذا، حن يقول وإني العفار لمن تابع، يعني ولي لم يتوب واني أغفر لمن, لمن تاب أني أغفر لذي يتوب يعني ما ذي ما يتوب لها حتى هذه الشروط وعبه ايش يذكر لنا آية آي آي كثيرة حين يقولوا ايش وليس التوبة للذي نعمل من السيئات حتى إذا حضر, حضر قال إني سبت الآن قال ماذا ما عاد الله غافل له قال الله تعب توبته يعني قد الدلائل كلها بتدل لنا إذن هنا أغفر أغفر الله لمن قلنا سمع ماذا يشاء؟ والله قلنا حدد لنا يشاء حدد منه ما إنه يشاء قال المغفرة ليش لمن تاب قاله, قاله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور الرحيمة يعني والله هكذا صفته دائما أنه غفور رحيم يعني حتى لو أجرم الإنسان عبا يسبره أن الإنسان يغفر له في إشارة أن عبا يسبر حتى, حتى هم إذا بدهم يرجعوا وعاد الله يسبر يغفر قال سيقولوا المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانمة لتأخذوها دعونا نتبعكم ها قلنا لكم عندما طلبهم أن يخرجوا معه إلى مكة قالوا تخلف بعض المنافقين تخلف يعني المنافقين قالوا تخلفوا وقالوا يعني قالوا زلوا لا ينقبا يستقصوا لهم ويتعذروا بايه ورجع تعذروا بل شغالهم بأهلهم وأموالهم عندما هذا الذي خرجوا في إلى مكة ورجعه ورجع ما أمكان يدخلوا مكة لأنه رجع بينه وبين قلنا صلح جاء قد أرادوا الرسول أن يدخل إلى مكة ورجع قلنا لكم عسل رسول يبين لهم ورجع رجع بعد رجع الرسول وبعد ما كان الرسول قد وشتي يعني عثمان رجع إلى رسول الله بعد ما كان عقد على الحرب ورجع قالوا جاء ناس طلب الصلح والصالح وعلى عدة نقات منها أنهم لا يخرجوا لا يدخلوا تياكد سنة إلى مكة لا يدخلوا إلى مكة ورجع يدخلوا في يوك الثاني. يعني في السنة القادمة حتى إذا رجع الرسول نحر الهاد في متانه ما عند دخل مكة جاء قد أحرام وقد يعني لبس الباس الإحرام وقصة أقل هاد يعني يقدو إيه باين. ورجع قال إيه؟ ورجع دخلوا في ذلك السنة وقالوا يطلقوا في السنة المقبرة وجاء ابن دل وقال الله بعدها نزلنا فتحنا لك فتحموا بنا يعني نفتح لك فجر واضح فقال الله هذا هو الذي خرجوا معك في هذا في هذه المرة ولا تخلفوا قال ايش قال الله قالهم وعدهم الله بمغان هذا هو الذي خرجوا معك. ايه ورجال هنا دول يعني ايضا وعدهم انه بايجيهم فتح قريب غير فتح مكه وعدهم الله فتح قريب فتح خيبر هنا في هذا في هذا يعني بعد ما اجو الرسول على خيبر وقدر وعدهم الله مغانم كثيره ومعهم موارد ذهب ويعني مزارع معهم يعني اغنياء ودولاه الشيخ يخرجوا معهم النافجين. قال نافقين قال المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانمة لأن الرسول الله قال لهم معكم فتح قريب ومغانم وعدكم الله مغانمة كثيرة تأخذونها وقال اسمه وبها آية ثانية وأثابهم فتحة قريبة عدي في, في هذا المعركة خرجوا مع رسول الله صبروا اثابا فتح قريبه ومغانم كثيره هي نفس الايه الله على المؤمنين ها اذا دول الحين عرفوا قبا يعني سمعوا قالوا ها اذا المخلفون اذا ظلقتم الى مغانم لي تاخذوها درونا خلنا نجي معكم يريدون اي يبدلوا كلام الله الحين قال الله ما هو جالب شيء من الغنائم قال الله ما بلا بل وعد الله ذي حضروا هذي حضروا في الحزيبية خرجوا في الخرج الأول حين خرج الرسول هذي خرجوا معه وعدهم الله مغانم قلتوا لا هذي الرسول قال إن إيش وعد الله المسلمين مغانم في قريبة وهي في خيبر قالوا ها خلونا نجي معكم ذروننا نتبعكم قال فيقولوا المخلفون إذا انطلبتم إلى مغانم يعني كأن كده الأمر واضح أنكم بحثوا انتصروا وبأجركم مغانم فإذا قد خارجين قالوا ذروننا نتبعكم خلونا نجي معكم يريدون ان يبدلوا كلام الله حين يقول الله ما الغنماء الا له اللي يعني من خرج لمن خرج في ايش يعني مع رسول الله في البدايه يعني هذ يرجع هذه حضره الاحديبيه قالوا يبدوا يريدون ان يبدلوا كلام الله قل ان ان لا لا تتبعونا ولا انتم معنا يعني انهم منعهم ايش يريد من يذهب معه كذلك قال الله من قبل قال الله ما انتم من تخاريين معنا، يعني منع الله أنتم إيش أن, ان تحسدوا معنا فسيقولون أنهم ستحسدوننا، قالوا لا، ما هو ربي ذي منعنا، ما بلانتو تشتو، بتحسدونا يعني هنا بيظهر أنهم قدموا، بيظهر لهم جباية غنايم ويشتووا يخرجوا ومبعثهم قالوا ما بلاء الله، ما, ما هو صدق ينفوزهم يشتووا يخرجوا، ما بلاء كذيها قالوا الله قدموا يخرجوا لأنهم ما هذا ينقدي فيها، فلذا ينعبر الله كيف يقول المخلفون اذا تركتم الى مغانم بتفهم من الايه يعني معبله بيروح يقول الغنائم يعني بامر اكيد ايه وهم عند تاكدوا من هذا الامر قالوا باخر جمعهم قال الله يعني قال, قال الله للنبي كل ان تتبعونا خلاص لا في لن تاتوا معنا لان الله منع على فل قال الله من قبل هاي. قال قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل قال الله كذا قالوا ما في ايه ثانيه يعني قد الله بهذا الامر انكم لا, لا تتبعونه يعني انكم لا في هذا فسيقولون بل تحسدوننا قالوا لا بتحسدوننا ما لنا لا منعكم منعنا قال بل كانوا لا يفقهون الا ما بيفهموا ما, بيفهمو. ما, بيفهمو بيفهمو ما بيفهمو قال الا قليلا صار وخبراء فيها وما إلا شيء قليل إما يفهموا يعني كلام الله ولا يفهموا شريعة الله قال مهم لا يفكهوها قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بعث شديد تقاتلونهم أو يسلمون, أو يسلمون. قالها كلهم ذو الذي تخلفوا قال العراب هم, هم البدء قل للمخلفين من الأعراب ستدعون برجاء تدعوا مرة ثانية ما تلم علاقها لا لا تخرجوا إلى خيبر في خيبر هذه حصلت في عشرة بعد الخديجه كان هقول للمخلفين من العرب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد قال برجعت تدعوا غير هذا الداره الى قوم اولي بأس جديد تكاثرونهم او تسلمون غير مطلوب منهم ايش قتال ولا ايش ولا تسلموا حصل هذا بينهم خروج الروم هم يطلب منا من خروج القتال الروم لانهم كانوا قوي جدا الروم كانت تقاتلونهم أو يسلمون هذا عبد لا كانت تقاتلونهم أو كفار ولا. فإن تطيعوا قال برجع تدعوا يعني كأنه يقول أنتوا الآن ممنوعين من الخروج في, في خيضة لكن برجع تدعوا إلى دوم ولي شديد يعني برجع يجيلكم فرصة إذا بدكم تسلحوا ما بذهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا اذا بعتم الدعاء هذي قاعد رسول الله فان تطيعوا يعطيكم الله اجرا حتى انا يعني مكان مهما بلا تروح للغنائم تجي معركه صد تجي فيها خوف وتجي فيها تقاتلوا ناس اقوياء جدا يعني فيها يعني ايش فيها تضحيه هذه في البندار نعم نسمع عليه ايه قال الذي راح يقاتلهم لو اسمه ثلاثه يقاتلوا كذا تسوي كيف؟ ودي راح عبد الله بالروحه وزيد اموت اموت اخذتمه؟ وين بن؟ ما هو الشيء جعفر اموت اموت وين اجي؟ خرجوا فيه فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجراً حسناً يعني عمّاكم فرصة إذا أضعتوا وامتثلتوا فالله يعطيكم أجراً حسناً وإن تتولّوا كما توليتم من قبل ونرجع ظذتوا مثل ما سويتوا في أش عندما خرج إلى مكة فما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ليس على الأماء خرج هنا نرجع قال بي بي يعني, يعني هؤلاء تخلفوا بيون أي عذر أما من كان معه وتخلف قال فما عليه بعد مثلها قال ليس على الاعمى الاعمى حرج اذا ترك المثال لانه ما بيستطيع يتحرك صوتا في ذلك البث اي ما جهده لا يجري ولا يتحدث ليس على الاعمى حرج الاعمى ما العماء ما جهدي قاتل ولا على حرج ولا على حرج هم حرج ما عليهم ما, ما خرج هذا مال كل واحد معيه مار مذاق الون ذا اللي ما ذا ليس على الاعمى حرج ولا على العري حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار اذا يجب على الانسان طاعه الله فذي يطيع الله قال ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الانهار ومن يث ولا نعذبه عذابا الي ما هذا الله فبات وفقوا وانت وليتوا وما رضيتوا فانتوا ايش ما, ما معكم الله ايش عذاب الهم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا هذا ذي قلنا لكم قبل قليل حين قالي لا اشتي في البداية انت ما قال, قال هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين قلنا لكم ناظر حديبية يعني حين خرجوا الى مكة وهنا قال إيه؟ قال ان الذي قال قال جزاك الله رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره يعني ان الله راضي عن موقفهم هذا حين بايعوه بايعوه بصدق واخلاص منهم يدفعوا معه ويقاتلوا معه فالله رضي عنهم في هذه الحاله عند ما بايعوا جزا رضي الله عنهم يعني سكن قلوبهم ان الله عليه المسكينه نجد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره قال رضي الله عنهم فهذا يفهمنا انهم كانوا صالحين حتى حتى دي حتى دي بعد لان بعد بعض اللي بايعوا رجع تخرب يعني يعني حرف بعد ما الرسول الله لكن كان بيقول بعضهم هل كانوا من البدايه فاسدين ظهر هذا عند باث رسول الله اولا احنا بفهمنا ان كان صالح انهم كانوا صالحين والله راضي عنهم في هذا الوقت اذا إن انت ما باى اورث والله سبحانه كان كان يعني لي ورضي الله عنهم في هذا الحال يعني كلهم كانوا صالحين في تلك اللحظه الوقتيه ولا تعلي ليه هي هذا الشيء احنا يعني ما هذا المثال يعني بيقدر واحد يقدر يروح لا ما كان ما انهم فلذا رضي, رضي الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك يعني حين بايعوك تحت الشجرة قال رضي الله عنهم فعلم ما في قلوبهم حتى يقول فعلم ما في قلوبهم عرف أن نيتهم صادقة وأنهم مخلصين في هذا, هذا البيع فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم أنزل عليهم الاطمئنان يعني, يعني وعدم الاضطراب فهذا قوة ماء النور بأي خوف فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبة بعدها قال أنزل السكينة عليهم وهذا أوة وأثابهم فتحاً قريبة يعني أجزهم جعلهم أجر على هذا الموقف إذن حتى لهم لا المباق أثابهم فتحاً يعني قال بأجرهم فتحاً قريبة هذا ذي قلنا لكم أي فتح خيبة ايه فتحاً قريبة موعه ما يصبر أنه هناك في الدنيا ايه اللهوذا فتح عن جربه فباعوا فتح عن جربه ليش, ليش استخدموا امبارح وبايعونك بدل البايعوا اذا البايع كان يفضل انهم يبيعونا يعني وقت استلفان اه مش الله ما يفيدنا يعني وقت استلف يعني كذا وفرض يلا انهم وشكرهم على هذا الشيء مدحهم على هذا البايع ربما انها يعني, يعني اذا بايعوه والجوال ما نان بعد ولا الحين باعه اكثر يعني ما نزلت بعد ما بعد. إلا لكن بيقولها رضا والحين في رضا رضيحيين باكثر مبيعه اكثر فعل حصول زل يفيد ان الفعل المضارع يفيد التجدد والنوع الحصول يعني ولا الفلوس واكثر باعه حصر وقت رضا فضل واكثر مبيعه قاله. قال ان رحمه الله تعالى ووعدهم الله قال اي واعذابهم فتحا قال وما غانمه كثيره يأخذونها. وعدهم مغانم كثيره ياخذونها ما هي اثابهم لا اثابهم فتح قريبه واثابهم مغانم نعم اثابهم فتح يعني وعدهم منه باجيم ويجيهم مكافله ذلك فتح قريب قبل ما, كان ما, كان ما, كان ما, ما, ما كانوا يستطيعوا هذا الامر قبل ما كانوا يستطيعوا يدخلوا خيبر رجعوا تمكنوا يعني الله الامور سنة سنة بعد بعد صلح الحديبيه هيئ الله الامور لما ايش إذن قال أثابهم فتحا ومغانم كثيرة يأخذونها ويعني أثابهم مغانم كثيرة يأخذونها قلنا كانوا اليهود كانوا أغنياء ذهبوا فضة وأدوات ومعهم زارع ومعهم أموال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما حتى قالوا أن الحجر وعد من ما هو قال ذي بيبايعوا ما هو وعد ذي بايعوا ويراكي ايش هي يقولوا يجلهم المنافقين قال خلونا نجي معكم جيلهم ال... قال الرسول يدخلهم وهو فعلي ذوليا صار لهم اي اللي يعني ها ايش يزال اعمالهم يزال الفعل كل من حضر يعني أي... حصل على امين الا شيء من الا واحد يعني حتى واحد ما صار يحضر هذه المعركه قال جابر بن عبد الله المدربنه ما حضر ضربه ضرب له رسول الله صلى الله عليه واله بالسلام قال فلان لانه حضر البيعه يعني قد هذا الايش القنابل لمن كان لمن بايع رسول الله قال وعدكم الله ووعدكم الله مغانم كثيرة الله قال وعدكم مغانم كثيرة تعقذوا وباتشلواها يعني بيصورها يعني أكيد مغانم كثيرة هذا يعني باستمرار تأخذونها فعجل لكم هذه ما إلا هذه الشيء منها عجل لكم هذه حقة خيبة وعباجي لكم يعني ماذا حين باجي لكم أيش مغانم كثيرة وعدكم الله مغانمة كثيرة وقالوا فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم يعني عجل لكم هذا اول شيء هذا اول الغنائم او منها من الغنائم التي جبعثهم الله وكف ايدي الناس عنكم ايضا منع الناس منكم يعني ما خلى فيهم دافع يقاتلوهم وخلاهم وزادت قوتهم وما عد استطاع احد ايه يجمع عليهم حتى ان ما يعني حتى في نفس, نفس الحديبيه ما قاموا يراه يقاتلوهم في الحديبيه معنا انهم جاءوا تمكنوا جاء رايوهم هم ايه وهم وما يعني وما وما هجمهم يعني ردهم الله فدهم الله ما لكف ايدهم يعني ما خلا فيهم دافع يهاجمهم وكذلك في يعني, في يعني كف ايدهم يعني, يعني ما ما ما جاء فيهم قتل فقال وعدكم قال فكف قال هذه وكف ايدي الناس عنكم فهذه الغنيمه ما هي الا البدايه قالوا لتكون ايه فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمبينة قال أيضاً هذه بقى تكون آية حين يعني يقد وعدهم الله مغانم وليحصلوا عليها هذا آية آية كثير من الناس بقى يتجعوا في هذه يعني, يعني يستفيدوا منها لأن حين يخبرهم بأنه بقى شيء ورجع يحصل وكذلك حين يكف أيدي الناس عنهم ويتركوهم الناس حتى يحصل لهم ما أرادوا فهذه أيضاً أيش آية فإذا قال وليس تكون آية للمؤمنين لكن الذي يستفيد منها وهما المؤمنين ويخديكم صراطاً مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها ما قال وعدكم الله مغانم كثيرة فعجلكم هذا وأخرى يعني أعد به أخرى كأنه قال أو وعدكم أخرى لم تقدروا عليها ما يجهدكم ذا عاد وعدكم الله مغانم أخرى غير هذا ما قدرت عليها ما يجهد استدعثي قالوا لا, لا غانم كثيرة عجل لكم هذا وعاد أخرى برجاء ما قد جاهدكم ذا ما قد أنتم يعني بيقولوا عباجي لكم في المستقبل مغانم كثيرة ما قد قادرين على هذا الحمد وأخرى لم تقدروا عليها قالوا إنها حقة الروم والفرس ما جاي غ... ما غ... يعني غنام برجل الجمال أم يعني أموال طائلة يعني في مكاثلة الفرس والروم هذا قال يعني بيبين أنه بريع ومصيركم في المستقبل تحصلوا أيضا على يعني هذا ذي قال أخرى لكن ما كنتوا قادرين عليها الآن وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاد الله بها والله كدأه جاءه قادر وكان الله على كل شيء قديرا يعني فالله بأيه قادر على كل شيء أن ينصركم على أي فئاه على أي ضوم ويمكنكم يعني يغنيكم ويعطيكم وَلَوْ كَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْا الْأَجْبَارَ ثُمَّ لَا يَجْدُونَ وَلَا نَصِيرًا هنا معناه فيه لو لاحظنا الكف الكف عنهم في الحديبية ما كاتلهم أهل مكة وكذلك فيه خيبر يعني ما جعل الله فيهم القوة والعزيمة والعزم على قتالهم خبصهم الله يعني بطلوا من هذا الأمر هذا كف أي ولو الله ولو ما لا ما كف ايديهم وقال لكم انكم انتصروا عليهم ولو قاتلكم الذين كفروا ما ما قال كف ايديهم عنكم يعني ما يعني ما يعرفهم دافعوا ولو قاتلكم لو ما, ما كفنا من انهم من, إن من اجل يهربوا منا ولو قاتلكم الذين كفروا لا والله الادبار الا الله يعني يعني جالهم يتركوا القتال يعني يعرفهم شيء من ضعفهم ويعرفهم شيء من الخف حتى يتجنبوا القتال ولو ما جاء الله فيهم هذا ودخلوا في القتال انهم يهربوا يعني اذا في النصر مع الايه مع المسلمين في كل الحاله ولو قتلكم الذين كفروا لا والله الا الاكبر ثم لا تجدون وليا ولا نصيرا ولا من عد اي ولا ثم لا تجدون بعد ما يهربوا ما عاد احد حامي ولا عاد الله الذي من قبل ولن تجد لسنه الله تبديل هذه سنه الله إنه ينصر القائمين معه وينصر الرسل ومن قام يعني يبدينه ومن أحمادينه ومن نصر دين إنه يعمل ويقوم معه وينتصر يعني هذه سنة الله هذه عادة الله في الناس دائما إذا قاموا ناس بالحق فإن الله ينصرهم ونصروا فإن ونصر الله, الله ينصرهم هذه سنته وعادته ولن تجد لسنة الله تبدي لم أحد يغير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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة هنا بيقولوا يختلفوا بتفسيرها على عدة أقوال منها أنها كانت في, انها في, ايه في فتح مكة أن الله كف أيدي المؤمنين عن, عن أهل مكة وكف أيدي أهل مكة عنهم فكانت نعمة كبيرة أنعم الله بها قال من بعد أن أذركم, من بعد أن أذركم عليهم يعني من بعد أن جعل الله الظفر لكم كيف جعله أن حكم الله بأنكم أنتم المنتصرين بعد هذا قال هو كف أيديكم وأيديهم وَكَانَ الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا يعني عالم بكل ايش اعمالكم هذا بعض فاسترها بهذا التفسير انه في فتح مكة انه كف أيدي المؤمنين لانها دخل الرسول بغير قتال وكف ايديا الايش يعني كف ايديا المؤمنين وكف ايديا الكفار يعني هيأ الامور بان لا تقع الحرب هذا تفسير وتفسير اخر من بعد ان حكم الله لكم بالظفر الظفر يعني جعل لكم الظفر وجعل حكم لكم يعني اه يعني نفسه الظفر يعني الحكم من بعد ان حكم الله بانجذر النصر لكم فعل الله هذا الأمر قلنا لك فيها تفسيرا هذا تفسير انها في في يعني في مكه وتفسير آخر وهذا ذكرها الأهادي عليه السلام أنه في صلح الحديبية كف أيدي المؤمنين عن قتال الكفار وكف أيدي الكفار عن قتال المؤمنين يعني أراد الله أن لا تحصل إلى وهذا في مطلحة يبين لماذا أراد الله أن لا تحصل إلى قال وكان الله بما تعملون بصيره هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام يعني هؤلاء هم في الواقع اهل ان يقتلوا ويايشوا ويعذبوا يعني. لانهم قد فعلوا منكرات هم الذين كفروا هذا اول كفروا بالله وصدوكم عن المسجد الحرام وايضا منعوكم عن دخول المسجد الحرام والهدي يعني صدوا الهدي معطوف على على الضمير في صدوكم فصدوكم صدوا الهدي والهدي معكوفا اي يبلغ يعني قال معكوفا هو حال من الهدي يعني كانه محبوسا والهدي حال كونه محبوس يعني بده محبوس لله بده يعني وصدو يبلغ محله صدوههم على الحرام وصدوا الهدي حال كونه محله يعني من من محله ومحله نعم صد ولا هدي معكوفا صد يبلغ يعني صد بلوغ الهدي محله نعم يو من من, من يعني ايش الشيء مرتبط به صد الهدي يصد بلوغه صد الهدي يعني منع الهدي من ان يبلغ من لا صح يعني علقه بصد صد الهدى يعني منع الهدى من, ال... من ان يصل الى ايه صده من... صده من يصل إلى محلة والمحل قال هو المكان الذي يحل فيه المحل الهدى المحل ايه يا معن هدي النساق مع الهدى لا سهل ولا بيصبر في العمره يعني يعني نافله شنو هدي قال والهديه معكوفا اي بلغ محله يعني بيصبر شنو الواحد هدي لو ما هو واجب مبلعه عمره ولا حج ولا ما هو واجب ضروري يعني بهم ذل الغيران والضروري ها عمرنا حداك لا ها حداك وشك يعني المراد في هذا الكلام انهم قد لكن ولولا الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم معره بغير قال لولا هذا الامر انه من ايش من يعذبهم وين يسلطكم عليهم هذا بتركه ايه قال لولا يعني أن الله يعني كف ايدي المؤمنين وك يعني منع من القتال بين اهل مكه وبين النبي قال لولا يعني وهم استحقوا يعني أهل مكة كفروا ومنعوا الناس وصدهم على المسيد الحرام وصدوا الهدي وقدم يستحقوا ليش يعني القتل يعني والدمار لكن حين كان فيهم رج... بينهم رجال مؤمنين يعني في... كان في مكة رجال مؤمنين ولا الناس عارفين لهم ولا... وأيضا بعضهم ماهم عارفين وينهم حين يقتلوا... يقوموا يقاتلوا با يقاتلوا في الطريق فقال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم هنا ذي أن تطعوهم بدل من, من رجال يعني لو لا أن تطعوا رجال لو لا أن تطعوا رجالا مؤمنين ونساء مؤمنين بغير مؤمنات بغير علم إن الله من ما من كف أيديكم لا, لا سلطكم عليهم ولا عذبهم إذن هذا السبب في عدم في... في... لماذا إذن كف الله أيدي المؤمنين وأيدي, ال... وأيدي الكافرين يعني منع من حصول معركة منع الله من حصول الحرب هيئة الأمور بأن لا تحصل يعني إيش بأن لا يحصل هناك حرب ليس ليس؟ قال, لي قال لي أن لو حصل الحرب إن كان هناك مؤمنين ويقتلوهم ولا هم عارفين يعني أن محمد وأصحابه يعني قال لو لا رجال إيش مؤمنون والنساء مؤمنات ولم تعلموهم يعني, يعني لو لا أن هناك ناس مؤمنين رجال ونساء ولا أنتم يعني لو لا, لا انتطأوهم يعني لو لا انكم باتوا قتلوهم انحنا ما من منعناكم من قتالهم ما مكفينا لكن الله يشتري للكي لا يقتل اصحاب محمد لا يقتل المؤمنين اذي ما قد عرفوهم يعني في مكة ناس كان يؤمن سرا ولا يستطيع الهجرة فاذا قاموا وقاتلوهم ما مفرقين بين المؤمن وكافر فقال لو لا ولولا الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات لم تعلمهم يعني وانتم ما انتم عارفينهم موصفين بانكم غير معروف لديكم أن تطاوعهم يعني لولا أن تطاوعهم لولا أن تطاوع الرجال مؤمنين ونساء مؤمنات كان لولا هذا لما لا ايش لا ما كفيناكم لا سلطناكم او أن ولا عذبنا لعذبناهم ان أي قال لولا لهذا الامر لولا وجود لو لا أن يعني كأنه قال الله ليجي لا تطأوا ناس معنى تطأوهم يعني تدوسهم تقتلوهم معنى الوطن هنا قال ايه تطأوهم يعني تقتلوهم يعني يستعمل معنى الاهلاك والتدمير قال واذا دشتوهم وأهلكتوهم فتصيبكم منهم معره بأي لكم منهم ضرر إلا سارة قد يحصل يعني في بعض إذا ال... رأى هؤلاء قد يقاتل ولا بأتسويه فقال لو الخوف على ايش أن, ان يقتل رجال ونساء بدون من المؤمنات ومن المؤمنين كذلك فتسئ واذا الله من يسلطكم ونبه اليكم ولو قتلتم هؤلاء هل المؤمنين والمنات باصيبك من ضرر انتم اولا بسجد الديه تدفعون ديات ولو هي قليله هذه غرامه لأن يعني لان على اساس ان اذا قتلتم وانتم ما مؤمنين يعني لو خلين الامور تجري وايه وتركناكم حتى حصل حرب بين رسول الله واصحابه من جهه وبين ايه وبين اهل مكه ان المؤمنين قد يقتلوا ناس ان محمد قد يقتلوا ناس من المؤمنين ويرجع لهم شغله بسببهم يله مضره هذا المعره فتصيبكم منهم معره يعني مضرة اولا انها هيتلن إن بحاجه للدوديات صح انكم معذورين بالنسبه للاثم ما انت آثم لانكم ما انتو دارنين مؤمن لكن بدون ما كثروا المؤمن خطا فاحسب وقت الخطا بيحتاج الى زانديا خين الدوديا همدري كم دياث باقي باقي ما عليهم هذا واحد وثانيا ما بره هم مو كثروا هم ودوا هنا بيجي بعدين نعم بيجي له ما اخبار بيرجع على الاخبار بعد مبلغ وقت الحرب ما بيجي ما بيسرى الانسان يتبين ويتفصل الوقت يعني مباغت هذا امضره اذا بسبب دفع الديه كما فسرها الامام الهادي ما قال بعض قالها الامام الهادي بعضهم بيفسر مضره يعني اثم معره يعني اثم قال ما ممكن ما الاثم كيف اثم غير عالمي ما يمكن ما يسيفهم مضره يعني لا يمكن تفتير المعاش المعره بالاثم فالمراجه من هالمضره فتصيبكم منهم معرفة إذن المضرة من ذيات النباء يحتاجون الدواج بيضطروا يدفعوا ذياتهم هذا واحدة ثانياً إن باجي فرصة للوشركين والكفار إنهم ايه؟ يتكلموا في المسلمين وفي الإسلام إنهم بيقتلوا أخابهم وجاه هي يعني منقصة يعني بايشنوا الدعايات على النباب يبالي بيقتلوا أخابهم وهذا أيضاً يعني قال بايكون سبها على المؤمنين فهذا اذا لا يحصل مثل هذا الضرر واللي يتوقع من الله من الله أن يحصل مثاله قال ان تصيبو اذا لولا ان ان لم فتصيبكم منهم معره بغير علم هنا قال بغير علم يعني تطعوه هنا جم... بغير علم نتعلق بتطعوهم لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم, تعلم... لم, ت... لم تعلموهم أن تطعوهم يعني كأنه قال لولا أن تطعوهم بغير علم تطعوهم ولنتوا عارفين نحن ايش من قل كل... تقاتلهم لما كان الأمراء كذا ولكن بايت فتصيبكم منهم مع ربايت صلوا منه... لكن حينهم موجودين ما سبر من الله كفكم عن الجثال حتى لا يحصل لأيه معرفة وبرر عليكم يعني في مسرحتكم عزبه أيضا تعليل آخر يعني كأن الله حتى أن الله في هذه القضية كلها أراد أن يبقى المسلمون ملتبسين أيعنى المؤمنين ملتبسين بلايش بغيرهم من الكفار ما يدروا ليش ليكون سبب لجي كان الله أراد هذا الآن لجي لماذا يعني يحد بالفرصة الكثير من المشركين انهم يرجعوا الى الله يعني لو تلاحظوا هذا حين يكون هناك مؤمنين مختلطين بهم هذا كان سبب في ايش؟ في ترك الحرب هاي هذا ترك الحرب ايضا فيه منفعة للايش للمشركين باجعت منهم فرصة انهم يرجعوا حين يرجعوا الى الاسلام حين ما يجب ان يبتلوا لو على المسلمين عليهم من يوجعهم يقتلوا قتل ذريع لكن عدم القتل للمشركين فيه فرصة لهم ليش يرجعوا إلى الله فلهذا قال الله ليدخل الله برحمته من يشاء إذن هناك سبب هناك سبب للسبب يعني الله جعل يعني منعكم من القتال لاجل أن هناك مؤمنين لا تتعدوا على ناس مؤمنين جلاسة مثلوا ناس مؤمنين بالخطأ وقتل... وأيضا يعني كأن الله سبب خلاهم يعني لا يتميزوا ولا تعرفوا يعني هو الله يجعل هذا الأمر يعني الله خيأ هذا الأمر بأن كانوا مختلطين بحيث لأنهم لا تحارموا لماذا كل هذا لماذا ما ميز الله المسلمين عن غيرهم كأن الله أراد أن يبقوا على هذا يجري متنعوا الحق إذن له سبب واضح لأن يبطلوا من الحق لكن والسبب أيضا وهذا كله أنه تتركوا الحرب لا تقتلهم في سبب آخر لأجل فرصة لمن كان مشرك يعني أنه يدخل فلأج فلحك فلذا قال يدخل الله في رحمته ما يشع يعني حادم رحمته ومن ساعة أنه يتيح للمشركين الـ الـ الفرصة أن يرجعوا وأن يتبوا إلى الله إذن هذا السبب يعني الترك بسبب الـ الـ اختلاط الـ الناس بسبب عدم تميز المؤمنين فيه مسرحان ان بيرجعوا ايش بامكن انه يتوب من كان مشرك يعني يدخل <تصفيق> <يعني> كفكم <تصفيق> لا لا قول كل هذه على كف ايديه قال معناها كف ايديهم ما قال كف ايدياكم اذا اولا لله يعني كف ايدياكم ولو لولا ايش ولو ان ان يعني مخافه او ان تطاعوا يعني ولو أن بغير علم او لولا تقتلوا بغير علم لعذبهم هاي اذا اللي عذبهم اذا نفهم إن السبب, ان السبب في عدم الاجر وفي الكفر إن انه هناك بين اهل مكه مؤمنين غير متميزين وايضا هنا سبب آخر للكل الحين جابهم مؤمنين اللي عي قاتلهم وليش ليش هذا قال ليش ليدخل الله في رحمته من يشاء معنات هذا السبب ليدخل الله في رحمته اللي يكون في فرصه يعني حتى كان الله تلك الامور هكذا اماما بين المؤمنين واراد يعني اراد الله لك احضر اماما من يسبل المؤمنين والمشركين هو الا لجي لجي الله جعل هذا يعني ربما يقولوا ما ذكرها في النص يعني كأن الله راقب هذا الامر كله ليكون هناك فرصه يجي الى الحق اللي بعض المشركين اللي يدخلوا فيها بما عنده فرصه انه حين ما تقولهم لان لو لا دخلوا المؤمنين عليهم وقاتلوهم وقاتلوهم إنهم ماشوا خلاص من مات ما عدت السابري عبما فرصة يرجع يعني إذا قلوا المشيكين لو بدون ويجدون هكذا؟ لا حين ما يقتلوا إذا ما قتلوا قتلو لأنه اللوق حصلت الحرب ما هو بقى قتل قتل من المشركين ومن قتل عبما فرصة أنه يتوب لكن حين تتوقف الحرب ورجع بأهناس عبما عن فرصة يتوبوا إذن ليدخل الله برحمته من يشاء قال لو تزيلوا قال لو تزيلوا لو تميزوا تزيلوا يقولوا يعني ازاي تميز المؤمنين من من الكفار في مكه ان من ايش ان من يعني من يحصل حرب ما مكفل الله ايد المؤمنين لو تزيلو لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا لنا تزيلو يعني لو لو تزيلو يعني تزيلوا المؤمنين هؤلاء هذه قال خفنا عن تخطئوا بقتلهم لو تزيلو يعني تميزوا بحيث انه يوم واضح في جهام في مكان محدد وانتم عارفين به ان احنا ما من ايش انكم ان احنا ما مكفينا ايديكم ونحنا نسروكم وتفعلوا فيهم فعل ذريع تقتلوهم قتل شنو يعني حتى قال لعذب الذين كفروا منهم عذابا اليما اجعل الله اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه من كان يقول ليه عذب الذين كفروا قال الحين جعلوا ايش جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه في قلوبهم ونمّوا هذا الشيء وهو الحمية الجاهلية الأنفة والتكبر عن الدخول في الدين والمحامة عن هذا الشيء والتعصب لهذا الرأي فين جعلوا في نفوسهم حمية قوية حمية الجاهلية يعني بيقولوا حمية الأنفة والكبر وحمية الجاهلية يعني خصوصاً عن, حتى عن الإيش عن الإسلام ما يرضوا إيش يدخلوا في الإسلام فأنزل الله سكينته على رسوله في يعني, في يعني بعد هذا حيجعلوه في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه جعل الله في قلوب المؤمنين السكينه والطمانينه على رسوله وعلى المؤمنين الى رب معفي نفس هذا قالوا في, في الحديبية في يعني جاوا في في الحديبية, ف ف الحديبيه قال يعني كان قد الرسول صلى الله عليه وعلى اله اراد دخول مكه فمنعه أرسل رسول كما قلنا لكم أرسل رسول يخبرهم بأنه ما جاء إلا قافة للبيت وما قافة الحرب جاء إشاعة أنه قد قتل وفي عمر الرسول بإعداد للقتال وفي جاء جاءت أخبار يعني وطرتهم الأخبار وقالوا أرسلوا رسول يفاوض رسول الله يفاوض يعني رسول من عند مكة قالوا أن السهيل بن عمر أرسلوا إلى رسول الله يقولوا صلح فرضي الرسول بالصلح ووقع صلح الحديبية الذي قلنا بأن نذكر السلحة اتفقوا أن الرسول لا يدخل في هذا العام إلى مكة هو أصحابه وأن يعودوا في العام القادم ويدخلوا معهم ثلاثة أيام آمنين محد يضرهم ويرجعوا يخرجوا من مكة في العام القادم في أيضا اتفقوا أنهم أي شيء لكن إن إذا واحد من المسلمين إذا واحد من المسلمين كفر فلا يردوا وإذا واحد من الكفار أسلم يردها الرسول إذا واحد من الكفر من أهل مكة كفر بدون إذن أهله يعني واحد أي فرد من أفرادهم ذهب إلى الرسول وأعلن إسلامه فالرسول يرده لهم وإذاها العكس واحد من المسلمين يعني كفر وراح بدون إذنه فلا يرده هماهم وافق الرسول على ذلك فذيبنا نقول لكم بعض أشياء يعني بيقدر واحد من قد فيها ظلم للإسلام ليش ما إذا واحد من المسلمين كفر في يعني إذا وحد من فلا يرده وإذا واحد من الكفار أسلام ورجع أتى إلى محمد فيرده قال هذا يعني بعض المسلمين استنكر وكذلك حين يرجعوا ذاك العام ولا يجو الله في العام القادم بعض المسلمين استنكر على ذلك ولكن ورجع كتب الصلح قال هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله لعلي اكتب قل بسم, بسم الله الرحمن الرحيم هذا هذا اي عليه رسول الله محمد الرسول الله مع اهل مكه قالوا وقف لا تكتب هذا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم قول بسمك اللهم ثانيا الله لا تكتب رسول الله لا تكتب رسول الله ما حربناك ولا منعناك اكتب محمد فامر الرسول علي بان يمحى هذا ويكتب هذا هذا ما يعني الله وهذا متفق عليه يعني سهير يعني محمد مع سهير بن عامر فقالوا هذه فيه حميه حتى ما يرضى بالاسلام ولا يرضى كتب رسول الله قال وهنا قال قال تابعا في بسره يعني بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله هذه الكلمه هذه قال قال هذا يعني الكفار جاء في قلوبهم حمي كبره من الدين ما رضي يكتبوا هذا العبارة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى بعضهم فسروا بهذا كلمة التقوى يعني بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله يعني ألزمهم هذه الكلمة إيش يعني معتقدين لها ومتزمين بها يعني كأن يعني جعلها لازمها لهم جعل يعني كانوا مطمئنين إليها وواثقين بها وإبراه بإلهة يعني مقتنعين بها وكانوا أحق بها أحق بهذا الكلمة ظهرنا يعني حتى قولها محمد رسول الله قفيها معنى الإززام بالدين كله فقدوا الدين يعني تقوى يعني إنهم يفعلوا بما جاء به النبي ويتركوا ما أيش ما نهعني فقال على زمهم كلمة التقوى فلذا قلنا التقوى وكانوا أحق بها كانوا أحق بهذه الكلمة وكانوا أهل هذه الكلمة أهلها هم اصحاب التقوى وكانوا حق بها, بها واهلها يعني هم اولى بهذا الشيء وهم اصحابها يعني يعني ربما نم يعني نم يعني منها. هم يعني يعني القائمين كانوا هم القائمين فقال كانوا حق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليم ودار بكل شيء ودار حتى بعض الاشياء دي تنفع ودي ما تنفع حتى انتم توهمتوا في بعض بعض المسلمين توهموا ان في هذا الصلح يعني ظلم هادم للاسلام للمسلمين مع ان كان في مصلحتهم وفعلا كان في مصلحتهم حتى الشيء اللي بيراه الناس حتى بعض المسلمين جاب يعني قال انا ما ارضي كيف ان احنا نظلمهم وهذا طبعاً أسلوب ما هو لايك قل قيلناً عمر يعني استنكر قال ليش إن الله وإحنا قد إحنا الأقوياء وإحنا قد إحنا كذا على حقهم على الباطل لكن المفروض إنه إذا أتى الرسول بشيء خلاص ما أتيه منها ذاعة فالله قال كان الله بكل شيء عليمها الله العالم بما هو الأنسب وما هي المطلحة قالوا إنه بعد فترة جلسوا فترة كان أتى واحد من, من أهل مكة إلى المشركين إلى رسول الله رجعوا للإسلام ورجع جاي وله اهلا طب الرسول اعطاهم ورجع بعض الاش بعض الأذي رجعوا اليهم فلتوا هربوا قتلوا هذ جاي لهم وهربوا لعند رهو لا الى مكه ولا الى رسول الله ما عاد سام يرجع الى الكفر ولا سام يروح الى المفرين ما بين بين رسول الله وبين اهل مكه فراحوا لحالهم والرسول بيقول أذيه مؤمن في الواقع أذيه مؤمن ماهما لو ردهناه ما بيحفظ إيمانه وذيه مسلم ويشتي رح صلاحهم ماحنا ما في حاجة واحسن لنا أن يروح إذن حتى هذا كان في صالح المسلمين إذا أراد الم... أحد من المسلمين أنه ينظم إليهم يروح إلي... يذهب إلى أهل مكة فماهم في آيش فالإسلام يعني غني عنه وأفضل للإسلام أنه يخرج وذي يخرج من أهل مكة إلى, الم... إلى المسلمين فإن كان فيه إيمان قوي فإن تمسك الإيمان ما هو راد على الشيء وفعلا خرجوا من أهل مكة وفي الحين ما دروا من يجوا ما زبروا النبي خ... قال إيش ذهبوا إلى منطقة في الطريق وتجلسوا فيها وتجمعوا وكل من أراد الإسلام راح صلاة لما كونوا فريق كبير وهذا الفريق كان يشغل أهل مكة كما يشتغل يخرجوا للتجارة قطع لهم الله قد يدهم ان الرسول يقبلهم أهل, اهل مكه قد من الرسول يثول حتى هذا رجح عليهم بالضرب صاروا عليهم امين صاروا قد ارميهم هنا اه ما قال انك قاتلهم بينهم قاتل ايش ابي قاتلهم قطعو اذا بيشلوهم ما بدهم يصير عثمان بن عفان لما ابن هنا إذن قال وكان, قال وكان الله بكل شيء علم بل هذا قال الله والعالم بل المسلحة وذيه داني المفروض ما أتى به الشرع لا لا ينقش فيها الإنسان يقبلها مسلم مهما أرأى الإنسان ويدري أن الله أعلم وعرف بما هو المسلحة لنا وإن ما ما أحكم به الله علينا وأي حكم من الله فهو لا لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين هنا قالوا كان الرسول قد رأى في المنام قبل, نخرج. قبل يخرج إلى الحديبية قبل يخرج الرسول إلى الحديبية قال رأى في المنام أنه يطوف أنه يطوف مكة وأنه يطوف هو أصحابه وآمنين ولا علامين حلم حلم الرسول قبل يخرجاه ورجع قال للناس يا الله نخرج إلى مكة قالوا ها خلاص ما يا خائص قال رؤية الأنبياء حق اذا رأى النبي شيء في ضرورية قال يعني.. يجعلوها من الله حق رؤية الأنبياء حق نعم فذهبوا الى إيه إلى مكة ورجع حصل أن منعوهم المكة وحصل الصلاحة الحتيبية ألي في قلبه مرض؟ قال هاااا قال الله لا أطفنا ولا أمنا ولا حتى البيت الحرام وإن للمجابرة ذي قال أن النبي قد رأاه أنك بأحسن فالله قال صدق الرسول يعني نزل بالوحي وقال أن هذا يعني أيش صدق كلام رسول الله قال الله لا تدخلوا نا المسجد يعني أقسم الله بأنهم بايدخلوا إذن الرؤية التي وضعت من رسول الله كانت حك ما بلا مسألة ما حدث الرسول واحد ما قال الرسول أنه في هذا العام يعني في الرؤية حلم أنه بايدخل الرؤية البيت الحرام آمن هو هو أصحابه <تصفيق> في ذا تأخرت ما حصل لك الكسينة وحصل بعدها فتأذر المهم إنه إيه؟ والتصديق له وبالقسم أو لا ولا يمكن لهم بلا بالآهل حين يذكر الله يذكر الله ألا فدق الله يعني ما هو مبلغ مسألة وبس حلم حلم يعني مثل الذي بيقلوا أضغاف أحلام مالها معنا ولا شيء يعني واضع فقال الله لتدخلن المسجد الحرام بيقسم منك بقى تدخل المسجد الحرام لان ان شاء الله امينين تدخلوا امينين محلقين رؤوسكم بيقولوا يعني وستحلقون رؤوسكم لا حال تدخلوا محلقين قال تحصل يعني بان انكم باتحلقوا تدخلوا وانتم بان انكم تحلقوا مقدرين انكم, إن إنكم حال ودخلوا النار جهنم خالدين، كيف يدخل خالدين؟ يعني ادخلوا ودري انك بقى تخلص، ادركوا مقدران الخلط هذا يحال في جهة حال، ولو انها بتكعف المستقبل ادخلوا، قال لا تدخلوا الناس المسجد، تدخلوه محلقين، ما هم داخلين ومحلقين بقى يدخلوا ورجعوا ويودوا ورجعوا يحرقوا في ادخلوا وانتوا وبقى انك بقى تحرقوا، كأنه قال واتقاجوا وتقصروا طبعاً محلقين رؤوسكم ومكسرين يعني بعضكم ما يحلق وبعضكم بيكسر ما هو كل واحد بيحلق ويكسر ما بيجتمع الأمرين يعني بعضكم بيحلق وبعضكم ما يكسر رأته لنبي سبرال الأهل الثنين وقال أيضاً لا تخافواً آمناً فعلم ما لم تعلموا إذن الله قال بيحصل هذا الأمر أقسم لا تدخلواً يعني ما يحصل عليكم أي خاف وين آمناً هي نفس الكلام الأول إن شاء الله آمناً يقولون بسرين لا تخافون حال متاخن حال متاخن ومستائن يعني هو حال الكلام أقول الله يشتيوا لا تخافون يعني, يعني طول الوقت ما بلا وقت الدخولوا بس هل تخذوا هؤلاء؟ هل تخذوا هنا قال نعم قال فعلمة ما لم تعلموا إذن هنا الله يقسم أنهم يدخلوا ولا ما دخلوا هذا السنة قلنا لكم حين ما دخلوا في الحدايبية في عام الحدايبية قالوا بعضهم هاما بلا كلام ولا دخلنا ولا طفنا ولا أرينا المسجد الحرام ولا أرينا في يعني ما بلا مجابر فأقسم الله إذاً في هذا القسم وهذا الكلام تصديق للنبي أنه بايحصل هذا الأمر وعبهم لاحظه قال قال فعلم ما لم تعلموا فعلم الله ما لم تعلموا أنه بايحصل هذا الأمر وانتوا تقديمين بايحصل العامل نفس العامل ذي يحلم به و... والله عالم إنه بايجي في عام آخر فعلم ما لم تعلمه إنه بايحصل هذا الأمر في وقت آخر. ما ماهو بهذا الوقت هذه خرجوا في حديبية فجعل من دون ذلك فتحان قريبة ولكن يسر الله يعني كأن الله هوى على المؤمنين قبل يدخلوا مكة هم آمنين ويقضوا قديلهم قال فجعل من دون ذلك فتحان قريبة يعني قبل يدخلوا آمنين قال جعل لكم فتح قريب جعل لكم يعني كأن الشيء مضحيط على تثلي هلم يعني إلعايت تسعوا جعل لكم فتح قريبه وفتح خيبر يعني رعادوا من الحديبية وجعلهم فتح خيبر و... أذي قال أسابكم فتحاً قريبا فجعل من دون ذلك يعني من دون ذلك قبله قبل حصل هذا أنكم تدخلوا آمنين جعل من دون ذلك فتحاً قريبا يعني كأنه يقول إذا أولوض با تذجروا وإن تتأخروا لأن جبايي لكم حاجة يعني تتروخوا على نفسكم بها وتهدأوا وهي ايش؟ الفتح القريب، هنا لاحظنا انه قال لا تدخلنا الحين الله لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله، وقعد يقول الله ان شاء الله. احنا بنقول ان شاء الله حي احنا مترددين ولا نحكي نقطع في الامر وقلت عبدنا لا بهذا لكن الله ليش يقول؟ يقول با تدخلوا ان شاء الله، وما ذي فقالوا ان اراث هنا ان يعلمنا يعلمنا هذا الاسلوب ان لا كن نقول احنا بنفعل شيء إلا ونقول إن شاء الله في المستقبل يعلمنا حين يستعمل هذا الأسلوب هو وما هو في حاجة نائجا ودواضح لكن إذا المراد هنا تعليمنا نحن لا يقولها نحن بأن نفعل فعل إلا ونقول إن شاء الله يعني لأن الأشياء بأش لأن الأشياء بمشيئة الله قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله جهيدا يعني الله والذي ارسل رسوله بالهدا ودين الحق يعني قال ما تدخلوا وما تتمكنوا وهابلكم فتح قريب يعني اعطاكم كثير اعطاكم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لان الله ارسل هو الذي ارسل هذا الرسول بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله على الناس ما هم بالله ايش اذا لا عاد احد يقول ما هم داخل الحرم ولا في عرفه إذن هذا حين يعطيكم فكح كريم وحين يقولوا الباعتوا دخلوا مكة آمنين محلقين رمسكم مكسرين لا تحافن فهذا شيء ما هو لا شيء قليل لأن الله أراد لهذا الدين أن, أن, أن يكون هو العالي وأن يكون فوق كل دين إذن هذا الأشياء ما عدا شيء هو الذي أرثر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لأن الله أراد هذا الدين أن يظهر على كل الأديان إذن با تدخلوا وبا يحصل لكم فتور وبا يحصل لكم غنائم وبا يحصل كل شيء لأن الله أراد لهذا الدين أن ينتصد قال ليظهره على الدين كله وكذا بالله شهيدا بقينا في حين يقول أراد الله انتصار هذا الدين وأن يهيمن على جميع الأديان وأن يكون عالي على كل الأديان هذا ما الذي با به؟ قال يكفي الله أن يقول به يكفينا أن الله يقول به هذا الأمر أنه با ما عاد هنا بحاجة تشهد أو لا. نحن بهذه الشهود يشهدوا لنا بأن هذا الأمر أنه برجع يحصل يعني يقول وكفى بالله شاهدة يعني يكفينا دليل وكفينا شيء نستدلب على هذا القضية كلام الله وكفى بالله شاهدة أنه بأي انتظر هذا الدين وأنه بأي على كل الأديان محمد الرسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هنا ذكر الله وصف النبي محمد وأصف أصحابه وأهل بيته و descriptف علىقل ومن czego أأمن بالي محمد رسول الله و الذين آمنوا معه أشدى أو الكفار هنا يمكن أن محمد رسول الله الذي هو رسول الله من ي Eckman سمع اللذين الله يعني إما في سبيان محمد الذي هو رسول الله السبب فالذين آمنوا معه هؤلاء كلهم يعني محمد و الذين معه أشدى كلهم إلا يصبر اللايس Platform لازال محمد الله بقدر عرف محمد الرسول الله لا يدوم حول باب فقال محمد الرسول الله محمد هذه رسول الله كان قال يعني كبال الله جميع يقول محمد هذه رسول الله والذين امنوا معه ها ها لا اشدا وعال كفار رحما صفات المؤمنين يعني قال لك النبي واصحابه ومن امن به من صدقه كان فيهم صف هذه الصفات اشدا وعال الكفار فيهم شده وغير الوغ على الكفار لانهم يعني ايش كفروا بالله فاستحقوا كل ايش يعني كل غربه يعني حين ما يكونوا اشد على الكفار هم طاعه لله وانقياد لله اشد على الكفار رحماء بينهم بينما هم فيما بينهم المؤمنين كانوا بيكونوا رحماء متعاطفين كل واحد بينفع الاخر كل واحد بيقدم الاخر يعني بينهم ايش رحمه كبيره جدا فهذه صفاتهم صفات المؤمنين والمفروض ان ن... يعني المفروض ان, هذا... ان يكون هذا واقعنا يكون يكون اشداء على ايش على اعدائنا وفي ما بيننا أي, أي كافر فالواقع لك ذي حربنا عدو هذ هو أذي المفروض انه يحصل ما ذي بيننا وبين مصر حلانا سر ما اخلاق ما كنا نجمع احنا اخلاق لكن شده وغلا رحمه يعني بسهل الناس يعني أنهم مؤمنين ولا مصالحين ما لا، ما هو مؤمنين كذلك لا، لديك المفروض أنه يجوه شديد على الكفار شديد على الكافر، إلا مسألة في ذلك، حاجة أهل بذلك يعني كافر واحد يعني أنه لا يعني يخليهم شيء باطل ولا يرضال فيه كذا، ولا يقوم عليه لكن فيما بينهم قد الإنسان أنه غليظ عليه ما يعني قالوا أنهم كانوا بي إنه ما عد بي لا يعجبه أن ثوبه يحق فيه ثوب الكافر وتجنبه وإذا هم مؤمنين قال بيجوا بينهم علاقة كبيرة هذا المفرض الآن المفرض أن الناس يتذكروا مثل هذه الأشياء أن المفرض أن المؤمنين فيما بينهم متعافنين متعافن كل واحد يتنازل ويستاهل للمؤمن لكن يأتي واحد يضر قوته ورجلته على المؤمنين على المفروض ان الانسان يتسامح المؤمن يتسامح مع المؤمنين ويتعاونوا فيما بينهم ويعفوا بعض بعضهم عن بعض ويكون بينهم تعاون وايش والفه يعني وحال واحد يتسامح في كثير من الاشياء الاشياء لا يجي له الشيطان ويجي له الكبره ولا ما عاد رجال ما اذا رضيت الواحد ولا ما كذا ودري ايش كم من واحد يقتل واحد عندنا من رجله لا ما هي اذا إذن المفروض هذه هذه رجله وهذه اذا بها كجاءة ولا بكذة ولا بخرضة ولا جدة تكون على أش على غير المؤمنين على غير المسلمين هذا صفات المؤمنين وهذا من أهم ما يميد المؤمنين رحماء بينهم ومع ذلك ترىهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال بجيهم أن ترىهم بجيهم كذا هكذا هكذا أصافهم دائما بجيهم ركعا سجدا يعني بيتعبدوا الله وايش يبتغون حين بيجيهم ركعا سجدا بيبتغوا بهذا فضل من الله ورضوان من الله يعني ما بجوهم ايش ما بجوهم لا يتركع ويسجدوا كذedia الشيء يعني ما تذكzeitون ربي فأسراهم بيجوهم بيعبدون ربي يعني حين يتركعوا وحين يشبديوا بجوهم يشتعوا الفضل من الله عند ما يمارس العبادة هذه الصلاة مثلا يبتقي الفضل من الله وهذه بنفستغدها الكثيرة الآن قم بتراخها ريت ،و viestركعوا ويسجدوا ما عبوا بتراخها من لو انه من الله ما عبد يتذكر فلذا ما بيحين في الصلاة ولا بيبالي ولا بيقعد مطنن أكثر الوقت ما بيت لهم انه بايجي على أجر كثير من الله وإلا كان يجري عليها ويهتم بها وما يفرح بعذر ويفرح بهذا الشيء انه بايحصل فيه على أجر كبير في الصلاة ما هو ما يصدق واحد انه تبصله والله يوحد هام لما يصليه جابتوها مثل الحام والثقل عليه بالعكس هذا مصفحة المنافق إنه يجي الصلاة على المثقيلة يعني مفروض نحن نغير مفروض نحن نفرح والصلاة وندري إنها إنها فرصة لنا نجي لنا فضل من الله قال إذن هؤلاء المؤمنين قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله في ركوعهم وسجودهم وصلااتهم يبتغوا الفضل من الله يبتغون من الله إنه يبلم يادهم من الكثير يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني يعني الصلاه والاستزام بالواجبات الدينيه اثرت في وجيههم يعني تراه عليهم نور تراه عليهم نور في وجيههم لا ما هو ضروري بل على مثل بل يعني تراه تظهر عليه سيمه المؤمن تراه فيها الخير تراه فيه يعني تراه تسر المنظر بكثير من الناس اذ فيه ايمان يعني تسر هذا الشخص لو زواه او اسود ولا الله كيف ما هو. يعنيتين شر اثنين شر يكون في ايمان فالايمان باشرف الانسان بده يعني يعني نور يعني نورانيه او يجي له يعني أيش كبول عند الناس كما بايمان في الشخص وعكس المعاصي المعاصي عجيب قريب ما بتجي في الإنسان يعني بيبقى على هوى ويمل الانسان ايش يعني ما تراوجا انت بتنكز منه من صورته وراكد تحصل منها هي اما انا استغرب من يعني من حصلت لي انا يعني مررت عبرت مع ناس وواحد منهم يعني قيمه طيبه والاخلاق والذ لكن ما بله بي يقرب صرايا وقعد تكذب ولا ادري ليش وكل ما جاء صرايا والله والله يابلي حاجه يعني احسن الاشياء عندي اذا خلاص اخذتها ما ادري فيها ولا ارجع ابنتحانك على نفسي ما لك يا خبير رجيت رائح لقد فريضت حج و اتحانك على نفسه لماذا لن من هذا و لماذا لن أقشر منه و اجلس و اكملنا الحج و ارجع خبر بعد سنة او سنتين يعني بعد مدة قالوا انه قتل اخوه اخوه جاء و جاءه مجنون و ارجع قتل مجنون و قتل اخوه مجنون و ارجع قتل لا اله الا الله يعني إن بيجوا بالشيء على العاصم يعني بيجي للشيء هبوة كذا فيه تنفر الناس منه إذن المؤمنين قال أذي بيبتغون فضلا من الله ورضوانا أو تراهم ركعا سجدا وبتأثر فيهم العبادة بيجوا صدق بيأدوا هذا العبادة طاعة لله يبتغون الفضل من الله ماه رياء أمام الناس ولاه مبلع عادة كي يسوي هكذا مثل الروتين مثل ما بيسوي بعض الناس بيضعيك كل ما حفر منا الفعل بيترجا ويطلب الفضل من الله والاجر من الله فاذا قال يبغون فضلا من الله ورضوانه والرضا من الله ويعني ان الرضا شيء يعني شيء عظيم ان يحصل على رضا الله في يقصد ان هذا شيء رضا الله ويقصد انه يجي له كبير من الله ها قال هؤلاء قال ها فيه قال فيه في قال في في وجوه على وجوه تبين فيهم ايش آثار الخير في ماهم في وجوه من اثر السجود قال من اثر السجود عن ما اثر الصلاه السجود لانه يعبر بالسجود عن, عن الصلاه بعضا بيفسرها ان اثر السجود يعني انها اذي في الجبهه ما هو ضروري لا ما هو يعني ان المراد يعني اثر الايمان بيظهر فيه متراتين شرح له يعني تنشرح له فيعني يفدرك مين شرح له من اثر السجود قال ذلك مثلون في التوراه قال هذا وصفهم العجيب قلنا ترى مثل يعني الوصف العجيب قال هذا الوصف العجيب قلنا لك وصف عجيب عندما تراهم بما بين المتعاونين متآخين متسامحين وكمان على الكافر اضعف واحد بيج بده شديد غليظ له قوه واذاه على المؤمن او قويته ما هو مثل الضعيف على اخيه اذله على المؤمن يعني بيخضع للمؤمن لان هذا في الواقع خضوع لله هذا وصف عجيب جراهم في كل بهم راجين يعني مخرسين وراجين على ايش الفضل من الله والرضا من الله كان هذا اذا وصف عجيب قال هذا ذلك مثلهم بالتوراة ما كلمة مثل يعني الوصف العجيب وقلنا لا بينناه ليش بس عجيب هذا مثلهم في التوراة قال ما تكون في التوراة بهذا الوصف وقال ومثلهم في يعني بعض المفسرين هذا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل هذا الكلام وبعدين قال يعني كما مثلا تتورى بس ورجع قال ومثلا في الانجيل كزر اين يعني وعد وصفته في الانجيل يعني ذكرهم الله في الانجيل ذكر المؤمنين النبي واصحابه قال قال بانهم كزر مثل الزرع المؤمنين كان او المؤمن مثل الزرع اخرج شطه يعني البر والله اخرج الله هذا الدر ورجاي يخرج والثمار هذا الشغب يعني الاوراق والثمار كدرع اخرج شغبه فادره يعني الشغب ادره عاونه عاون الدر يعني يعني يعني عندما ينضم يعني اول ما الاثاق يخرج لها فروع يعني اجي اوراق وثمار هعجل اوراق وثمار بيتكوا يعني الاوراق والثمار آزرته يعني قوته يقول الآزره يعني عامنه ايذن الشدر آزر الزرع فاستغلظ فاستغلظ الساق وقوي يزاد فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني فجاقدوا واحد الساق سمينة والاوراق دي كثيرة والثمار كثيرة يعني يزاد شكل كبير المؤمنين قالوا هكذا يزيد مثلاً مؤمن واحد ورجع يجي له ناس يتبعوه ورجع ناس وهكذا وقوه وهكذا يتكاثره بشكل كبير قال هؤلاء المؤمنين ما كان بلا النبي محمد صلى الله عليه وعلى الله ورجع قال زاد ورجع جاء له ناس أعوان. ورجع قوي بهذا الأعوان ورجع زاد أكثر قال يُعجي بالزرعة قال مرح يجي بالزرعة هكذا ويجي بالناء الزرعة بيتخيلوا عليه ما بيتخيلوا كما بالشجرة يعني بر والله دوجه وسمينا القصبة حقته وأوراق كثيرة قال ها دول المؤمنين هذا وصفهم بالإيش في الإنجيل ليغيظ بهم الكفار قال هذا تعليل يرجعنا إلى أول الكلام يعني كأن يشبهوا بهذا الشيء لغاظة الكفار يعني أو يشبههم الله ليغيظ بهم الكفار إنهم هكذا بيزيدوا ويزيد قوتهم ويزيد كثرتهم ليغيظ بهم ايش الكفار لان الكفار بيغتلظوا كل ما زاد واحد ما هي راهم في زيادة زيادة كبيرة وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيمة قال وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعدهم قال مغفرة انه يغفر ايش لكل ما فعلوه حتى يحصلوا على رضاهم الله ما يجلقوا من ربي واجرا عظيمة اجر ما له ايش حد هؤلاء المؤمنين لا قالوا منهم هنا با يمكن تكون بيان يعني ايش وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم يعني الذين هم هؤلاء النبي. من بيقولوا من البيانيه من النبي في المؤمن في النبي واصحابه فالجد ورجعوا يقول وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم ايش دي محمد والذين امنوا يعني قلت فالحين كلهم وهم كلهم الى اجر باجيهم اجر عظيم ومغفره ويجايز اوعد أو الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم قالوا معنى هنا منهم الحين تقول الذين هم كان حين قال يترب الريس من الاوثان ما يترب يتربهم يعني بعض الاوثان كل الاوثان قال معنى الريسة الذي هو الاوثان هذا يجمع عند اهل النحو يقولوا بيانيه قم بدلها بالذين هو او الذين هم بيبي لك نبياني اذا قال اوعدهم منهم يعني الذين هم هؤلاء. الذين هم هؤلاء وعدهم مغفرةً وأجلاً عظيمة ما أبضح هؤلاء ما بلشتي أبين لك مع الذين هم هم ما يلثبت استوضح لك بس المعنى بدأت ما أقول لك الذين هم هم الذين هم هؤلاء أوضح لك بس والله الذين هم هم تعالني أقول ما يجب الواعد الله اللهم يستمرون على المارع المارع عيشهم للبعد ما هو الذي يستمر علينا daal daar binne hou